قال رحمه الله قوله تعالى طيب قال الكلب يضمه قال أنا قال الكلب وقال الكلب طوعا الذي ولد في الإسلام وكرها الذي أج الذين أجبروا على الإسلام ممن يسب منهم فيجاء بهم في السلاسل قوله وإليه يرجعون يأوبون ويعودون ومصيرهم إلى الله سبحانه وتعالى فيرجعون أيوم أي المعاد فيجاز كل عاملا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير المحضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا حاصل هذه الآية وإليه يرجعون من أدلة الإمام بالبعث وأن البعث حاصل لا محالة ولا ريب فيه ومن ارتاب فيه كفر بالله سبحانه وتعالى من ارتاب فيه دون شبهة كفر بالله جل وعلا وأما ما جاء ذلك الرجل الذي قال إن يا أولادي حرقوني أي أبي أنا لكم فهذا ما عنده شك وإنما خاف خاف, خاف من الله سبحانه وتعالى فحمله هذا الشيء على أنهم يذروا هنا وهنا فظن في هذه الجزئية ظن في هذه الجزئية إذا فرق الجسد لآخر ذلك هذا ما يجمع وإنما إذا كان على الجسد كله هذا يبعث هذا يبعث فهذا جهل بجزئية معينة من البعث بجزئية معينة من البعث وفعل ذلك جاهلا وهو يظن أنه إذا فرق هنا وهنا وذر هنا وهنا ما هذا ما يبعث النوع لكن من كان على جسده وعلى هذا هذا يبعث فظن هذا ظن جهلا منه جهلا منه فعذره الله سبحانه وتعالى بجهله عذره الله بجهله وإلا هو عنده إيمان بالبعث ولكن في هذه الجزية أخطى فيظن ما يبعث هنا الذي ينكر البعث كافر بالله سبحانه وتعالى وهذا كانت عندهم هذه الشبهة فالحاصل هذه هذه الآية من أدلة البعث والنشور التي يكفر بها الملاحدة ويكفر بها الدهرية إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما في بعث ولا في نشور وهكذا الشراكيون البعثيون هؤلاء كثير منهم أو جلهم والكلهم ينكرون البعث والنشور الذين اعتقدوا هذه العقائد الفاسدة ينكرون هذا وهكذا الفلاسفة يتفلسفون في هذا الجانب إنما تبعث الأرواح إنما تبعث أحيان أجساد وإلا هم ينكرون البعث ويقولون بالتناسل إلى أخذ ذلك التناسل الأرواح كلها هؤلاء كفار الذين ينكرون البعث والنشور يوم القيامة الذي منصوص عليه في الكتاب والسنة أو نص عليه في كتاب الله وسنة رسوله. فالناس مآبهم ورجوعهم ومصيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أنا إلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجعون وإليه المصير وكل الأشياء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وإليه المصير مصير العباد ورجوع العباد وبعث العباد ونشر العباد من قبورهم يوم القيامة. وسارت الزلزال كافية. سورة الزلزلة كافية في هذا بالدلال على المقصود وإلا الأدلة كثيرة كما تعلمون قال قوله تعالى وإليه ترجعون قرأ بليا حفص عن عاصم ويعقوب كما قرأ يبغون بليا وقرأ الباغون بالتاء وإليه ترجعون هذه قراءة سبعية وقراء الباغون بالتاء فيهما إلا أبا عمر فإنه قراء يبغون بالياء وترجعون بالتاء هذه القراءات شيدة يحفظها الشخص الذي يعتني بالقراءات هذه جميلة وإليه يرجعون قراءة حفص بالياء في هذا الموضع وفيما تقدم من قوله تعالى يبغون غير الله يبغون فحفص أن عاصم بالياء وهكذا يعقوب خارج السمع في الموضعين وقرأ الباغون بالتاء في الموضعين فأكثر السبع على التاء قرأ الباغون بالتاء في الموضعين إلا أبو عمرو فإن في يبغون بالياء وفي يرجعون بالتاء فقرأ ترجعون ويبغون هذا أبو عمر هم السبع سبع قال وقرأ الباغون بالتفهما فيهما إلا أبا عمر فإنه قرأ يبغون بالياء وترجعون بالتاء وقال لأن الأول خاص والثاني عام لأن مرجع جميع الخلق إلى الله عز وجل هذا الذي حمله عن القراءتين وإن القراءة سنة متبعة وليس استحسانا من الشخص لكن لعله رجح هذه القراءة التي هي مسموعة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام فالقراءات السبع مسموعة عن رسول الله والقراءة سنة متبعة فليس أن أحد أن يقرأ قراءة لم تسمع ولم تؤخذ من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لعله استحسن هذا فرأى أنه يقرأ يبغون أغير الله يبغون لأن هذا خاص في أولئك اليهود النصارى من أهل الكتاب وهذا عام ترجعون وإن الله ترجعون عام في الجميع مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى فقرأ يبغون وقرأ ترجعون كلام طيب من حيث التعليم تعليم جميل لكن كل القراءات التي قرأ بها صحيحة سبعية وقال لي أن الأول خاص أي بمن تقدم من أهل الكتاب والثاني عام جميع الخلق يرجعون إلى الله والثاني عام لأن مرجع جميع الخلق إلى الله عز وجل قال رحمه الله قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم في البقرة وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحداً لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين آية عظيمة فيها إدعان أمة محمد عليه الصلاة والسلام استسلامه لله جل وعلا وإيمانها بجميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى وإيمانها بجميع الكتب المنزله. على من سبق نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الأمر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا سنعظيم على هذه الأمة أمة الإذعان وأمة الاستسلام أتريدون أن تقول كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير فهذه الأمة أمة إذعان وجعل الله بركة في الرعيل الأول في إذعانه واستسلامه ورعيل بني إسرائيل كثير منهم متمرد المتقدم رعيلهم المتقدم متمرد صحيح فقليل الذين أطعوا موسى استسلموا لموسى ورعيل أمة محمد متقدم في غاية الاستسلام فنفعنا الله باستسلامهم وإلا لو عملوا بما عملوا حاشأهم لو عملوا بما عمل أولئك لحصل شر على هذه الأمة حصل شر على هذه الأمة لكنهم أهل السلام وأهل الإدعان لله سبحانه وتعالى فانتفع من تأخر بهذا الإدعان وأولئك سلفهم كثير منهم متمرد على أنبياء قتلت الأنبياء فريق كذبتهم وفريقا تقتلون محمد ما اعتدوا على نبيهم أبداً. ما اعتدوا عليه. عاصل هذه الآية فيها ثناء على رسول الله وعلى أمته. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما من رسول إلا معه شيء منزل عليه ومعه كتاب منزل عليه. كل الرسل معهم كتب. قال رحمه الله. قول تعالى قل آمنا بالله وما أنزل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد أي بين نبي ونبي لا نفرق بين أحد فكلهم سواء في الإيمان بهم بل نؤمن بجميع الرسل ومن كفر برسول وكذب رسولا فإنه كفر بجميع الرسل كذبت قوم نوح المرسلين وما كان إلا نوح في ذلك الزمان ولم يسبق برسول قبله لم يسبق برسول قبله أما آدم فنبي عليه الصلاة والسلام فهو أول الرسل إلى أهل الأرض كما جاء في الحديث ومع ذلك يقول الله في قومه كذبت قوم نوح المرسلين لأنهم كذبوا رسولهم فمن كذب رسولا ولم يؤمن برسول من الرسل فإنه مكذب بجميع الرسل. ولو آمن بجميعهم فإن هذا الإيمان لا ينفعه مدام ما أنه قد كذب واحدا منهم فلا ينفعه الإيمان بالجميع أي غير هذا الذي كذب به وهكذا أيضا كذبت عاد كذب ثمود إلى آخرة كذب قوم نوط المرسلين. كل ذلك يذكره الله سبحانه وتعالى لبيان هذا الأمر لا نفرق بين أحد منهم فكلهم يجب الإيمان بهم قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ذكر الملل والاديان والطراب الناس فيها مختصر مختصيفين ذكر الملل والأديان والطراب الناس فيها ثم أمر رسوله بأن يكون على خلاف أولئك الذين عندهم ما عندهم من القلق والاطراب والتكذيب ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر له أمر أمته ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول آمن بالله الآية وهذا واضح تفسيره واضح وقد تقدمت في البقرة قال قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عندما نسله عند أن في أنوار ما يعرض دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي وقت مم. علبه وغيره ما لك اضطربت لا نحن يقول يعني اضطراب الناس وهذا انت لان اضطربت تميز لان ابو عبد الرحمن له ثلاثة أقوال حال وتمييز وبدل ها مم عنده غير ما ذكر ابو عبد الرحمن قال حال وتمييز وبدل ها عند من تميز فضل. تميز ثلاثة الأقوال التي ذكرها أبو عبد الرحمن ذكرها حال تميز وبدل كلها ذكرت أقوال دينا تميز غير الإسلاميش دينا وكذلك حال على التأوين وبدل من غير وبدل من غير وهناك وجه واحد وهو ذكره بعضهم أن غير حال ودينا مفعول به غير حال مقدمة ودينا مفعول به وأصل الكلام على هذا على ما ذكروا ومن يبتغي دينا غير الإسلام مغايرا الإسلام ومن يبتغي دينا مغايرا الإسلام فلن يقبل منه فيكون غير حال مقدمة ودينا مفعولا به مؤخر مؤخرا وهذا وجه جيد دينا مفعول به يبتغي دينا غير الإسلام فلن يقبل منه وغير حال لكن قدمت الحال على صاحبها وهذا جائز تقديم الحال على صاحبها ما في مانع جاء راكبا زيد ما في مانع فهذه الأوجه التي ذكروها فيها قال قوله من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال نزلت فيثنى عشر رجلاً وقوله الأسباق يقول من كثير من الأسباق والأسباق بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الإثنان أو الإثنان عشرة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الإثنى عشرة نزلت فيثنى عشر رجلاً بالنسبة لي الآية أخرى هذه الآية ولكن قوله الأسباق فيقول أن الكثير فيهم الاسباط بطون بني اسرائيل متشعبة من أولاد اسرائيل وهو يعقوب الاثنى عشر فله اثنى عشر ولدا وهذه البطون القبائن متشعبة منهم فيقال لهم الاسباط يقال لهم الاسباط وهم البطون المتشعبة من أولاد اسرائيل طبائن متفرقة أو بطون من بطون من طبائن قال رحمه الله قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا الذي يدين بدين غير دين الإسلام فهذا كافر بالله جل وعلا فدعاة تصحيح الأديان أو دعاة فرية الأديان هؤلاء يدعون الكفر بالله جل وعلا وقد نص الله بهذا التنصيص الجلي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هو دبور الشر على المسلمين تصحيح الأديان أو ما يسمونه بحرية الأديان هذا كله من الدعوات الكفرية شيطانية قال نزلت في عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفارا منهم الحارث بن سويد الأنصاري فنسل فيهم الله أعلم أشغال المحور في هذا منهم الحارث بن السويد الأنصاري فنسل فيهم من يرتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفيه إثبات الردة ومن أنكرها كما يقول الشيخيح إنكار الردة ردة إنكار الردة ردة هذا من أدلة إثبات الردة ومن يبتغيغ الإسلام دينا فلن يقبل منه على ما ذكره نزلت في بعض الناس ممن خرجوا من المدينة ثاركين دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة راجعين كافرين قافلين كافرين والعياذ بالله فالردة ثابتة من كتاب السنة والذي ينكر الردة فهذه ردة وكتب الفقه كما تعلمون يعني كاد ما من كتاب من كتب الفقه إنه يبوي بباب الردة باب الردة من بدل دينه فاقتلوه حاصل استفدنا من هذا التفسير المقتصر وإنما اختصر باعتبار أنه قد تقدم التفسير لنحو هذه الآية المذكورة الآية الأولى. تقدم التفسير نحتاج أن يتوسع كثيرا نعم في ماذا الذي ذكر أنها نزلت فيه إذا أحسنته يقول قول مجاهد والسدي أنها نزلت فيه من ذكر مجاهد تابعي كما تعلمون ذكر مجاهد لسبب النزول ولم يسنده إلى أصحابه ولم يصح سند ما هو حجة قال رحمه الله هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين هذا سيفيدنا الآن توجيه هذا الحديث إذا أنا مت فاحرقوني قال رحمه الله وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني ثم ذروني في ثم ذروني في اليم ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله لا ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله له ما حملك على ما فعل قال خشيتك فغفر له وهو الزندق أو بالله وإنكار البعث والنشور وإنكار عذاب الله رد الأرواح والإجساد لا ما حملك على هذا خشيتك يا رب فظن أن هذا ما يبعث معه الشخص ما يبعث معه الشخص ما في إنكار القدرة ظننا أن مثل هذا الحال ما يبعث معه الشخص إذا فعلوا هنا وهنا بعد إحراقه فذروا ما بقي هنا وهنا من الرماد فهذا ما يبعث فقال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عندبه أحد من العالمين فقال خشيتك فغفر له قال فهذا رجل شك في قدرة الله في عادته إذا ذر بل اعتقد أنه لا يعاد هذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك ومن أهل العلم من يقول أنه ما هو منكر للبعث النشور وإنما شك في هذه الجزئية أنه إذا بعثر هنا وهنا هذا ما يبعث فهذا شك في جزئية من البعث النشور وشك أيضا كذلك في جزئية من القدرة في جزئية من القدرة لا في عموم القدرة وإنما شك في جزئية من القدرة جهلا فظن أنه إذا فعل بهذا هذا ما, هو ما يدخل تحت القدرة إذا فعل بهذا أن هذا لا يدخل تحت القدرة وإنما يدخل تحت القدرة غير هذا فهذا شك في جزئية من قدرة الله سبحانه وتعالى لأنه قال اجعلوني هنا وهنا وذروني واسحقوني فيظن أنه إذا فعل بهذا هذا لا يدخل تحت القدرة وهذا خطأ هذا خطأ لكن كما سمعت قال خشيتك فغفر الله له وليس تزندقه والعناد الذي حمله على هذا والشك المطلق في قدرة الله سبحانه وتعالى قال فهذا رجل شك في قدرة الله في إعادته إذا در أو إذا در بل اعتقد أنه لا يعاد هذا كبر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم, ذلك لا يعلم ذلك كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الخليص على متابعة الرسول أولى بالمغفراء من مثل هذا الفائدة هذا توجيه الشيخ السلام رحمه الله تعالى لهذا الحديث أن هذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إلى ذرة بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر لا يشك فيه وهذا كفر باتفاق المسلمين من شك في قدرة الله أو شك في بعض أجزاء القدرة بعض أجزاء القدرة فهذا يغفر بالله سبحانه وتعالى ولكن هذا شك في بعض الأمور وأنه ظن أنها لا تدخل تحت القدرة جهلا وخوفا من الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه فغفر الله له فهذا جاهل بمثل هذا الحكم وليس الجهل المطلق وإنما جهل بجزئية من أمور القدرة ولا مثل هذا معلوم من الدين بالضرورة معلوم من الدين بالضرورة وهذا من أدلة العذر بالجهل في بعض الأمور من أدلة العذر بالجهل في بعض الأمور ولا سيمة في مثل هذا الذي ذكره وهو شك في مثل ما ذكره من جزئية ولم يشك في جميع القدرات أن الله لا قدر له لا وإنما فيما سمعته أنه إذا فعل بهن أو فعل به الأولاد هذا الصنيع وهذا لا يدخل تحت القدرة. ونسأل الله العافية. هذا كفر بالله جل وعلا. ولا كما ما سمعت عذرا بالجهل. وهو يريد أن يصل إلى هذا الأخير. والمتعاون من أهل الجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولا بالمغفرة مثل هذا. صدق. أولا بالمغفرة مثل هذا. المجتهد الحريص على متابعة الرسول أولا بالمغفرة مثل هذا. إلى هنا. هذه الفائدة تحفظ من الشيخ السلام هذا التوجيه الطيب مختصر توجيه مختصر ولا ينظر الشخص أيضا بعض الكلام عن هذه المسنة جيد استفيد قال رجل عين جنابه وليس يطيع الغسل وإنما يستطيع الوضوء فقط فهل يتيمم ويتوبى أم يتيمم فقط وإذا تيمم فهل يلزمه بعد ذلك غسل أم لا إذا لم يستطع الغسل لعذر شرعي فهذا يتيمم وليس له نجمع بين الوضوء وبين التيمم يتيمم فقط وإذا وجد الماء وستطاع بعد ذلك عليه فإنه يلزم الغسل فالتيمم مبيع فقط بعضهم يقول رافع وهذا ما هو بعيد أنه رافع الحديث لكن الرفع مؤقتا رفع مؤقت إلى أن يجد شخص الماء فليتغي الله وليمسه بشرته فعلى هذا لا يتوضه وإنما يتيمم فإن استطاع وجد الماء واستطاع عليه فيلزمه الغسل قالها من كواه أبوه صغير ولم يكن يعلم حينئذ إذن بحز السبعين فهل يخرج؟ لا ما يخرج إن كان غير بالغ وما يخرج ما عنه تكليف فالإخوة الذين يذهبون من المكلة لا يذهبون إلا بإذن ممنوع أحد يذهب إلى هنا إلا بإذن إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا نستغفرك ونتوب